سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم وسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ تسورة وسماء والطارق الطارق وندستسن ذكير سيسمى الربين ذا حنين يتورد الحنان ذا قل لغسيه النيان ذوين دستسن ذكير ما يلاحد دي خمران وندي تسمد قياد نستذيث لهم شاشع كل يونث الرسل ديوان أريسع وينثيع السن فلينظر الانسان مما خلق خلق مما اندافق يخرج من بين الصرب والطرائب إنه على رجاه لقادر إرقى العبد أبي سكذ الذقشه يجت واخرق يخرق في الدفقة وما وذا كني دي تفغن جروا ما سيزمر يزمر في يوم يومة بالسرائر فما له من قوة ولا ناصر أستني ما ذي تواكشف خريل لنذر من القوة ورونة نصرا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 أريد أنك حجار كيف أنفس كان الكفار أنفس كان شاخر